bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Ya Sami nie ma prawa do تَكُنْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ وَلَا تَجْهَرُوهُ بِالْقَوْلِ كجهر 121. أحببكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون in ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم Yeah! فتبينوا أن تصيروا قوما بجهالة فتصبحوا على wa <try> Don't move down. لفضيله <تصفيق> الدكتور in love. غَيْرُ <تصفيق> Um... عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا تجسسوا ولا يغتب scorn <laughs> Młość 121. <إنك> وإكرمكم عند الله إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ عليم خبير <قالت> الأحراب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم Shain Słyszę o tym, co وَاللَّهُ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّ In